مدون السائحون الرّاقعون صورة براءة براءة من الله ورسوله إلى الذين عهدتم من المشركين صورة التو. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم الفاضحة فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم بما أخلف, الله بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ودعاء القلوب أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا للقارئ مشاري بن رشد العفاسي فاسي أجعلتم ثقاية الحاج المسجد الحرام كمن آمن بالله والآن الله أكبر نترككم خاشعين مع التلاوة وهي برواية حفص عن عاصم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم